بسم الله الرحمن الرحيم ا الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة وأنزل التوراة والإنجيل من قبله دل الناس وأنزل القرآن إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد والله عزيز ذو تقوى إن الله لا يخف عليه شيء في الأرض ولا في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 هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات مِنْهُ آيات محكمات هم أم الكتاب وأقوام تشابهات فأما الذين في قلوبهم سيقوف يتبعون ما تشابه منه يتبعون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 كذب آل فرعون واللذين من قبلهم كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستعلبون وتحشرون إلى جهنم وبأس المهد قد كان لكم آيات في فئتين لتقتاه فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلين يرونهم مثلهم رأي العين والله يأيد بنصره من يشاء.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 دهو حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلك قل انبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات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 والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أُوتوا الكتاب إلا من ذعدهم جاءهم العلم بغيا بينهم وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَادِ فَإِنْ أجوك فقل أسلمت واجهيا لله ومن يتبعن وقل للذين أُوتوا الكتاب والمؤمنين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا.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 أعمالهم في الدنيا والآخرة حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا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 وَمَا يُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ الْمُلْكَ من من تَشَاءُ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 وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَادٍ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءً مِنْ ضَدٍّ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَا يَسْمَعُ اللَّهُ فِي شَيْءٍ إلَّا أَن تَتَّقُوا إلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَالَ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 ان تود لو أن بينها تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا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 يَا أَيُّهَا فَإِن آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ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 لك أن السميع العليم فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى وَإِنِّي سَمِيتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِدُهَا بِكَ وَإِنِّي أُعِدُهَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ قبلها ربها بقبول حَسَنٍ وأنبتها نبتا حسنا وأنبتها نبتا حسنا وكفرها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عيدار رزقا قال يا معي مأنا لك هذا قالت هو من عيد الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذريه هنالك دعا زكريا ربه قال رب من طيبة. إنك سميع الدعاء فنادته الملائكه آئكته وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي ان يكون لي غلام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 سيبنا معيم وجيهم في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهله ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضاء أمر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 انني اخلق لكم من الطين كائنه الطير فانفخ فيه فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابريء الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لايه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 زللت واتلعن الرسول فكتب مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك إلي ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلي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 في وفِيهم أجرهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثَل عيسى عِندَ اللَّهِ كمثَلِ آدَمٍ خَلَقَهُ مِن تُرابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُنُ الحَقُّ مِن رَبِّك فَلَا تَكُونَنَا الْمُنْكَرِينَ تنريم فمنحك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقلت تعالوا فقلت تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا, ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتئ ثم نبتاه الفنج على لعنة الله على الكاذبين إن هذا له والقصص الحف وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله وإن الله له والعزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله علِمُ بالمفسدين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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ لِمَ فِي إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من ظعده أ فلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم حاججتم في ما لكم به علم بما ليس لكم بي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 هو ولي المؤمنين والدطان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 قل إن الهداه هدى الله أي يقتا أحد مثلما أُوتيتم أو يحاججكم أو يحاج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 ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قاهنا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك, أولئك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 وَالنَّبِيَّنَ أَوْبَاءَ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إذْ أَلْتُمُ سَلِيمُونَ وَإذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيَّنَ لَمَآ أَتَيْتُكُم مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ لَمَآ أَتَيْتُكُم مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ, جاءكم ثم مَجَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِنَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فأشهد وأنا معكم من الشاهدين قال فأشهد وأنا معكم من الشهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ من في السماوات السَّمَاوَاتِ فلهؤ أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهوا وإليه يرجعون. قُل آمَنَتِ اللَّهِ وَمَا أُنْ أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأصليات والأصليات وما أُتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وما يَبْتَغِ غِيرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَيْ يقبل, يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّهُ وَسُلْحَهُ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ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 يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ مَن آمَنَ تَبِعُونَهَا عِوجًا وَأَنتُمْ شهداء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 ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداد فالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ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 لهم عذاب عظيم يوم تبيض جوهم وتسود جوهم فأما الذين سودت جوهم أكفعت بعد إيمانكم فذوق العذاب بما كنتم تكفرن وأما الذين بيضت جههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها قائلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ومن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 والله عليم بالمتقين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 124-وما ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون 125-يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا 126-ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما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 وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول للمؤمنين ألن أي أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف, بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا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 يشاء ويعذب من يشاء والله وفطر رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار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 الظراء والكاذبين والكاذبين الغيظ والعاثين على الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكر الله فاستغفر لذنوبهن وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يُصرُوا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم عفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ون عما أجر العاملين قد دخلت من قبلكم سنن فسير في الأرض فنفر فسير في الأرض فنفر كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدوء وموعمة للمتقين ولا تهنو ولا تحزنوا وأطم الأعلون إن انتم إن مؤمنون ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ايا مسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلهم وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحط الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت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 ما شيءا وسيجز الله الشاكرين وما كان لنفس أَن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نئته منها ومن يرد ثواب الاخره ومن يرد ثواب نؤته منها وسنجزي الشاكرين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 الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا إن تطيعوا الذين كفروا على أعقابكم فتن قلب خاسرين بل اللهم أولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا عب بما أشركوا بالله بما أشركوا بالله 129-وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين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 لِيَذَلِكُم وَلَقَد عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَسَابَكُمُ غَمًّا بِغَمٍّ لَّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسِي يَغْشَى قَائِفَةً مِنْكُمْ وَقَائِفَةٌ قَدْ أَهْمَمَتْهُمْ أَفْوَسُهُمْ يَظْنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْنَ İnna min şey.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 في قلوبكم والله علِيم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إن استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفَّل الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقَالَ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 كبيره من الله ورحمه لمغفره من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن تم او قتلتم لالى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر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 أن يغل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 bimina ya'malun لقد مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذْ بعث فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّي هُمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِذْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ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 قد ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم مِنْ من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون يستبشرون بنعمة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 فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزن ك الذين يسارعون في الكفر إنهم لينظروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الفخر بالإيمان لينظروا الله شيئا لينظروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمل لهم خير لأنفسهم إنما نمل لهم ليزدادوا إثمهم ولهم عذاب مهين ما كان الله ليدر المؤمنين على ما وتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليقرعكم على الغيب ولكن الله يجتبي ولكن الله يجتبي مرسله من, من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن 129 الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ولا يحسبن الذين يبخلون بما فَتَأْتِيهِمْ اللَّهُ مِنْ حُبْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مُيْرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا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 وإن الله عهد إلينا أن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار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 124-جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت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 لا تبلؤن في أموالكم وأموسىكم ولا مِنَ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا ومن الذين أشرقوا أدنى كثيرا وإن تصبر وتتقف إن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أُوتوا الكتاب لتبيننه للناس لتبيننه للناس ولا تكتمونها فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسب أن الذين فَيُرَاقِبُونَ بِمَا آتَاهُ وَيُحِبُّونَ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير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 فقنا عذاب النار ربنا إن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 وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل من أني لا أضيع عمل عامل منكم من كرين أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأدوا في سبيلي وأدوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفر عنهم لا أكفر سيئاتهم ولأدخلنهم جنات. Jennah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 إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا رابطوا اتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون.